وَاتَّقُوا حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بِالأَغْنَى أَجَلَّهُمْ فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُمْ نبي معروف أو فارقوه نبي معروف وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يعوض به ما كان يضمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَقِلَّ لَهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا يَئِسَنَّ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ إن رتبهم فعدهم ثلاثة أشهر ولائ ولائ لن يحض وأولاد الأحمال يجلهم أي يضعن حملهم وَمَن يَتَقِلَّ فَيَجْعَلْهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذلك من الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفّر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ذلك من الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفّر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروا ليطيقو ولا تضاروا ليطيقو عليهم وإن كن أولات حمل فافقوا عليهم. فَيَضَاعَنَ حَمْلَهُمْ فَإِنَّ رُضَاعَ لَكُمْ ثَأْتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسْرُتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعْتِ مِنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِنْ مَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيُجَازِي اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَيِّنْ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا وكَأَنَّهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا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 رسول ليتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا. رسول ليتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أضلمات النور. ومن يدخله جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها خالدين فيما أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحقّط بكل شيء عين